فالحمد لله بما لا نعرفنا والشكر لله صلي صله للتي انتهى لها صلى الله على محمد على محمد خير الخلق فدوتنا في الخير رايتنا في الحق سنتنا سرا وعلا وكان فدوتنا في الخير رايتنا في الحق سنتنا سرا وعلا إلى مكارمي أخلاق الكرامي دعا صلى الله على محمد بالرفق واليني توفيقا ورضوانا صلى الله عليه وسلم ضوبوا عن الشر لا تأتوا بفاحشة مات الرحمن صلى الله عليه وسلم لا للخيانة لا للكبر لا كذب هر ولا نفاق يزيب الظرمى واحقنوا دماكم من صلب آدم جاء الناس وإخوان Lahif lafarun wa rahimana la alhamdulillah rabbil